ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجرك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر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 Watu r sinin, wahai negeri yang aman. Lihatlah kita telah menciptakan manusia dengan kekuatan yang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 Iqra' bismi Rabbika al-Ladhi khalqa, khalqa al-insan min al-qaw. Iqra' warabbuka al-akram al-Ladhi 'alma bil-qalam, 'alma al-insan ma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 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya aku bersambung kepada Allah, dan tidak ada yang dapat menghalangkan-Nya dari kebenaran.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 Falmuhyrat subha, faathar nabih nqa, fawasat nabih jam'a. Inna insan lirabbihil kanud, wa inna hu ala dzalik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 Watakun al jibal k al ghni al mafoosh, f amma man thakulat mawazinu, fahuwa fi aishat al raddiyah, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عِينَ الْيَقِينِ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 Wa arsal عليهم طيرا أبابيل ترميه بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم Liylahi Fikraysh Ilhafi him rihlata Al-Shitai Waal-Syif Falyakbudu Rab-haza Al-Bayt Al-Ladhi At-Tahamahum Min-Ju' Wa-Amanahum Min-Khaw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 الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا ورطيناك الكوثر <تضحر> فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما لا اعبودون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما Nakum diniqum wal yadin. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Iza jana syallallahu wal Fath. Wara'itaan nasayidululul fi dinihi Allahi afwaja. Fasabih bi hamd Rabbika wa ista'fir, innahu kala tauab. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Tabet yada Abi عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم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 Bismillahirrahmanirrahim Qul, A'udhu bi-rabin naas Malikin naas Ilahin naas Min-sharril waswasil al Hal yang يوسus di ceduh r N As min al J N T w N As c